أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم من, علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مُخَلَّقَةٍ لنبين لكم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 يُرَدُ إلَى أرْضِ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءٌ وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيَ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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن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 يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة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 وَإِذْ وَأَنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَاذْكُرْ فِي الْبَيْتِ مَن دَخَلَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 وأحلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يسلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الْأَوْثَانِ واجتنبوا قول الزُّورِ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أَوْ تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب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 لكم فيها خير فاذكرتنا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادون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 فكأيهم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقفر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب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 إنما انا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما سَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ إِذَا تَمَنَّى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقيم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ منه حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عذاب يوم عقيم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 وَإِنَّ الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله لعفر غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بطير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ ما يدعون مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السماء ماء فتصبح عَلَيْهِ نَبَاتًا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 ما يحييكم إن الإنسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أَعْلَمُ بما تعملون الله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ فِيمَا كنتم فيه تختلفون أَلَمْ تعلم أَنَّ الله يعلم ما في السماء وَالْأَرْضِ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 وَإِذَا تسلى عليهم آيَاتُنَا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يثقون بالذين يثلون عليهم آيَاتِنَا قل أَفَأُنَبِّئُكُمْ بشر من ذلكم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 وإن يتلبهم الذباب شيئا لا يتنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قَدَرَ الله حق قدره إِنَّ الله لقوي عزيز